بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع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 وَأَعْدَى اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ أَعْدَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ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 أو لم يسيروا في الأرض فيظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم.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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 النهر واتغأكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق قفوا وطمعوا وينزل من السماء ما فيحي به الأرض بعد موتها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 كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهل عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.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 شركاء في ما رزق لكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تقاتنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فما يهزم من أضل الله وما لهم من ناصر فاقم وجهك للدين حنيفا فطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَنَّا سَعْلِيَةً لَهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واستقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبصّه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفّا ويجعله كسفّا فتَر الودع يخرج من خلاله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 إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه الصرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العُمِّ عَظَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ